إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ماسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعنا هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله بَيْنَكُمْ بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلمن الله يعلم ما في السماع ذلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ مَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا ليس لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عليهم ايات تعرف في وجود الذين كفروا فاعرف في وجود الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذي لا يسقون عليه مو اياتنا قلت بشر من ذلكم اَمَّا النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِيسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا مَن صُغِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ ذُبَابَهُ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز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 هُوَ سَمَاؤُكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هذا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ أَعْلَنَ الناس فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هو ما مولاكم فمعما المولى ونعمنا نصير